بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها نفرق كل أمرا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 يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب بل اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تعلموا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا عائدون يوم نبطش البطشة الكبراء إن متقون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجا يا عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تَعْبُدُوا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر البحر ره هو وترك البحر ره قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ضريب ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب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 أهلك نعهم إنهم كانوا مجرمين وما خلق السماوات. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز من عن مولى من شيئا ولا هم ينصرون إلا من, الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزق الحليم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه بالعذاب الحميم ثم صفوا في مقام أمين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من صدسٍ واستبرتٍ. There yeah. yeah. ذرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فاشتقيب سأتاقب إن